Oh ما أقدر شيء أداري وخذبي أبكي من فرحة قلبي وانزلع ساعة ما بشوف الجميل ما أقدر شيء أداري وخذبي أبكي من فرحة قلبي وانزلع that I'm فليتحف عهدك أدرك حن لا وينك وشغلت الباب Zahri that didn't see I'm gonna make you